Bismillahi Millai Ruahmani Ruahi, Oma ii-etta, Tila, Aja, Aja, Aja, Aja, Aja, Aja, Aja, Aja, الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجى وبسّت الجبال بسّى فكانت هباء أم بثى وكونتم أزواج Fa أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واصحاب الأولين وقلين من الآخرين على سرّم موضون متكئين عليها متقابلين يقف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون Whaurun geen, k amfali Summa Thumma innakum ayyuhat daloon al mukadzidoon min shajan min zafum 13. الحميم فشاربون شرم الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم نحن ونحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 110. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم 11. أشهد الأولى فلولا تذكرون 12. أفرأيتم ما تحرسون 13. تزرعون تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تف 122. إنا بل نحن محرومون 124. أفرأيتم الماء الذي تشربون 118. وشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن سَمُّ اللَّوْتَ عَلَمُوا نَعْظِيمٍ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونٍ صَبِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الحل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 وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليك جحيم يَقِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير قال الموت والحياة ليبل وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات وطبق ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل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 114. وأعتدنا لهم عذاب السعير 115. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 116. إذا فيها سمعوا لها وهي تَكَدُّ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْضِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُمُ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قد جَاءَ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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهم النشور أأمنكم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذن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 17. ونمسكهن <تسكهن> إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير <أم> الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتوق ونفوس أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 It's me. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف علي 118. أكواب وأباليق وكأس من معين 119. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 110. وفاكهة مما ولحم طير حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون 114. في سموم وحميم 115. وظل من يحموم 116. لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل 11. وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون تشاربون شرم الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم 119. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 110. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتني 118. فلولا تذكرون 119. أفرأيتم ما تحرثون 110. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء 11. إنا لمغرمون 12. بل نحن محرومون 13. الماء الذي تشرفون 118. أشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 119. أفرأيتم النار التي تورون 110. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها وَتَوَّمَّ تَعْلِي الْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعٍ نُجُومٍ وَإِنَّهُ لَقُسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنه لقرآن كريم في كتاب مكمون لا يمسه إلا المطهرون فبهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون لزقكم أنكم تكذبون فلو لا ورب <تقربوا> إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين تون <ترجعونا> جنن <إن> كنتم صادقين فأن her Rupu velkääm stationen её csajamiskunnan. Se, se on kyllä vielä, että on suur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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 قال سحقا لأصحاب السعير 119. إن الذين يخشون سَتَرِزْقَهُ بَلْ لَجُ فِي عَتُمٍ وَنُفُون أَفَلَا يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم قُلْ هُوَ الَّذِي 114. ويجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 115. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن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 قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في طلال Qul a-raaytum in a-sbha ma u-kum ghurun, fma-yaytikum bma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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجاء وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ voi, minä olen mahtava, عليها متقابلين يقوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا Voi farkia tim, mimmaya tahojaun, Voi lahmi, boilim, mimmaya وَلَفيها لَوٌ ولا تَسِيمَا إِلّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامَا وَأصحابُ اليَمينِ مَا أَصحابُ اليَمينِ فِي سِجٍّ مَخضُودِ فَطَلْحٍ وظلل لمن دوند وماء مسكوب وفواكه كثيره لا مقطوعه ولا مزروعه وفروش INNAA ANSHA'NAHU MIN SHA'A FAJA'ALNAHU ABKARA URBAN ATRABA LI Thullatum mina, Ääniin. Väestössä, väestössä. Väestössä, väestössä. وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِفْظِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ متنا وَكُنَّا أَإِنَّا جمعون إلى ميقان يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون. فما ليؤون منها البطون؟ فشاربون عليه من الحميم؟ فشاربون شرب الهيم؟ هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلو تصدقون. رَأَيْتُم مَّا تمنون. أأنتم تَخْلُقُونَهُ أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ 11. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ 12. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ 13. تَزْرَعُونَهُ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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون؟ أأنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا رب <تضربوا> إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا hand فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى من ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَ مُحْزِنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا أزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلام كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيدين. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إن إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وفلوا من يزقهم وإليه النشوة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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَجَهَّمَهَا صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتوق ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أمَن يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى أَصْرَاضٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي 117. واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 119. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِلِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ قُلْ هُوَ رَحِيمٌ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلَالٍ فَلَا أُقِيمُ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَا وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ashhabul yamine ma ashhabul fi sidrin قطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه ان انشأناه ان شاء فجعلناهن ابكارا عذبا اترى Li Tullaan lääspäin. Tullaan Awalina Tullaan lääspäin. Tullaan lääspäin. Tullaan lääspäin. Tullaan lääspäin. لذالك مطرفين وكانوا يسرون على الحنس ألم أنزلتموه من المزني أم نحن المزيلون؟ لو نشاء جعلناه جارفا لولا تشكون. أرأيتم أن الله؟ 129. فَمَتْعَلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ 120. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 121. أُقْسِمُ بمواقع النجوم وإن 117. إنه لقسم لو تعلمون عظيم 118. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَلْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَلِّبُونَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وأقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا و السلام لك من اصحاب 117. تسبح باسم ربك العظيم 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور أكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أَلُبِلَاءَ قَدْ جِئْنَا نَذِيرًا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا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 هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتوق ونفوس أَفَمَن يَمْشِي مُكْبَرًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 117. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن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 تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ قل هو رحمن آمنا به وعليه توكّل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 Bismillai ja muahman ja muahiin. Oma iätä, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة 124. إذا رجت الأرض رجا 125. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا 127. وكنتم Fāʾṣḥāb wa fāʾṣḥāb al عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها وإنها وفاكهة مما يتخيلون ولحم قير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزا لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخدود وطلح lil mimmamdude wamaa inskumb wa faakihatin kaseera la maqtu'atuw wa وإنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما 90 Oveten asianotaan 1- shirtoha. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشَأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُنَا نَشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ نحن محرومون أقرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا 112. أفرأيتم النار التي ترون 113. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 114. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 129. لا يمسه إلا المطهرون 120. تنزيل من رب العالمين 121. أفبهذا الحديث أن وتجعلون لزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحقوق وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه Fa 114. لك من أصحاب اليمين 115. وأما إن كان من المكذبين الضالين 116. من حميم 117. فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 114. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 115. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 124. ورجع البصر هل ترى من فطور 125. ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا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 شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 11. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 12. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 غضب لهم فكيف كان لكيء؟ أ ولم يروا إلى الطير فرقهم صافته ويغضب ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سَكَرِ نَزْقًا بَلْ هُوَ فِي عَتْمٍ وَنُفُورٍ أَفَلَا يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صراط 118. واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 119. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن فلما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا